في اليوم الأول في اليوم الأول سيكون أول ما أقوم به رؤية هؤلاء الناس الذين جعلوا من حياتي شيئا يستحق الذكر بفضل عطفهم ولطفهم وإخلاصهم اولا سيكون علي أن أنعم النظر طويلا في محيا عزيزتي وأستاذتي الانسه صاليفان ماسي التي جاءت إلي ذات يوم كنت فيه طفلة وفتحت أمامي هذا العالم الجديد. لا أريد أن تكون رؤياي عابرة تقتصر على تأمل الملامح البارزة لأسارير وجهها من أجل احتفاظ بذكراها في مخيلتي فقط ولكني أريد أن أدرس ذلك الوجه درسا لأقرأ فيه الشاهد الجلي على ذلك العطف والود والصبر الذي كانت تتحلى به وهي تقوم بأداء مهمتها الشاقة من أجل تربيتي وتعليمي أريد أن أرى عينيها المليئتين بالعزم والقوة التي جعلتها تقف وقفة شهم حازم أمام سائر المصاعب عينيها المليئتين بالرحمة والشفقة بجميع أفراد البشر لا أعرف ماذا سأراه في أعماق قلب صديقة من خلال العين نافذة الإنسان كنت أستطيع أن أرى بوساطة اناملي وأصابعي فقط ملامح وجه من الوجوه أستطيع أن أكتشف الفرح والحزن وسائل الانفعالات الظاهرة أعرف صديقاتي وأصدقائي عن طريق لمس وجوههم لكني لا أقدر حقيقة أن أرسم صورة في مخيلتي لأشخاصهم عن طريق مجرد اللمس أعرف شخصياتهم طبعا من خلال وسائل أخرى من خلال الأفكار التي يعبرون لي عنها من خلال أعمالهم وتصرفاتهم مهما كانت وما ذلك هي محرومة من النفاذ إلى أعماقهم ذلك النفاذ الذي يتم دون شك عن طريق النظر في وجوههم عن طريق ملاحظة ردود الأفعال التي يقابلون بها مختلف النظريات التي يسمعونها أو الظروف والملابسات التي تمر بهم عن طريق التفاعلات والاحساسات المباشرة والعابرة التي تتجلى من العيون وملامح الوجوه أعرف جيدا الصديقات التي يترددن علي لأنهن ظللن عبر الشهور والأعوام ماثلات أماني بشتى المظاهر بيد أن الزميلات العابرات ليس لي منهن إلا بعض الانطباعات الناقصة انطباعات تشكلت لدي عبر احتضان أو سلام عبر بعض الكلمات التي التقطها من بين شفاههن بمساعدة أناملي أو بعض الكلمات التي ينقرن بها على راحة يدي كم يكون سهلا وكم يكون من بواعث الارتياح بالنسبة إليكم أنتم الذين تستطيعون أن تبصروا بعيونكم وأن تدركوا بكل سرعة الصفة الأساسية لأشخاص الآخرين بمجرد رؤية الحركات التي تصحب التعبير عادة بمجرد رؤية اهتزاز الأطراف بمجرد إشارات اليد ولكن هل خطر مرة ببالكم أن تستعملوا بصركم لتنفذوا به إلى الطباع الداخلية لصديق لكم أو رفيق؟ أليس معظمكم أيها المتبصرون إنما تدركون عن طريق الصدفة فقط معالم الوجوه وقسماتها ثم تتركون ذلك يمر كأنه لا يعني شيئا ولأضرب مثلا أدق أسألكم هذا السؤال هل تستطيعون أن تصفوا بدقة؟ وجوها خمسة من الأصدقاء الذين تعرفونهم جيدا بعضكم ربما يقدر على ذلك لكن عددا كبيرا منكم لا يستطيع في تجربة خاصة قمت بها هنا أذكر أنني سألت بعض الأزواج ممن عاشروا زوجاتهم طويلا عن اللون الذي تمتاز به عيون زوجاتهم وفي أغلب الأحيان عبروا لي عن خجلهم وارتباكهم واعترفوا بأنهم لا يعرفون حقا ألوان عيون زوجاتهم ولهذا أتذكر بهذه المناسبة أن كثيرا من الزوجات لا يفتأن يجأرن بالشكوى من ازواج لهن لا يولون اهتماما لما يطرأ على البيت من ترتيبات جديدة إن عيون هؤلاء المبصرين لا تلبث أن تعتاد رؤية الأشياء لا تلبث أن تصبح تلك الأشياء التي من حولهم رتيبة مبتذلة والناس لا يعيرون في العادة اهتمامهم إلا لبداية الأمور أو للغريب غير العادي منها وعند أغلب الأشياء التي تستحق المشاهدة نلاحظ أن العيون تمسي كسلانه لا تعنى باستجلائها وهناك حقيقة ينبغي أن تسترع اهتمامنا هي أن مجالس القضاء والمحاكم تكشف كل يوم عن أخطاء الذين يتقدمون إليها على أنهم شهود عيان ففعلا هناك عدد من الحوادث التي تشاهد بطرائق متعددة تبعا للأداء المختلف لشاهد العيان ملاحظة أحدهم تكون أقوى من الآخر لكن قليلا من الناس هم الذين يرون كل شيء يدخل تحت مجالات أبصارهم آه ما أكثر الأشياء التي علي أن أراها لو توافرت لدي حاسة البصر لمدة ثلاثة أيام فقط نعم سيكون اليوم الأول من أكثرها ازدحاما في العمل سيكون علي أن أدعو سائر أصدقائي واعزائي لأنعم النظر في وجوههم طويلا لأطبع في مخيلتي الملامح الظاهرة للجمال الذي يجللهم سيكون علي أن أتيح الفرصة لعيني أن تأخذ راحتهما في النظر العميق إلى وجه طفل من الأطفال لأخذ فكرة عن الجمال الصاعد البريء الذي يتقدم على مرحلة شعور الشخص بما ينتظره في الحياة من صراع ونزاع كذلك لا بد دون شك من أن أحدق بإمعان في عيون كلاب الوديع الامينه سكوتي وداركي الصغيرين اللذين يمتازان بجديتهما وذكائهما وكذلك كايدان وهالكا الحاذقان هذه الكلاب التي كانت لي نعم العزاء ونعم السلوى في ملمسها الناعم صداقتها الوفية وفي هذا اليوم الأول المفهم بالأشغال سيكون علي أن أرى هذه الأشياء البسيطة الصغيرة التي يضمها بيتي أريد أن أرى هذه الألوان الدافئة التي تضمها هذه البسط التي أطأها بقدمي هذه الصور التي تزدان بها الجدران نعم هذه الأشياء الزهيده والمحببة في الوقت ذاته التي تحول البناء من مجرد بناء إلى بيت نأوي إلي ونشعر بالحنان نحوه إن عيني ستتركزان بإجلالنا على هذه الكتب بحروفها البارزة التي مرتا بها لتقرأها منذ زمن ستكون عندي أكثر حظوا من تلك الكتب المطبوعة التي اعتادها المبصرون إن جميع تلك الكتب سواء منها التي قرأتها بنفسي أم التي تليت علي ملأنا أمام مخيلتي الفجوات العميقة للحياة الإنسانية وللفكر الإنساني طوال الليل الذي صحبني في حياتي وفيما بعد ظهر اليوم الأول من هذه الأيام المبصرة الثلاثة سيكون من برنامجي أن أقوم بجولة طويلة داخل الغابة لاني أريد لعيني أن تسكرا أن تغيبا في جمال الطبيعة في محاولة لأن أستوعب في أوقات قليلة جدا هذا البهاء العظيم الذي يعرض نفسه باستمرار على المبصرين وفي طريقي إلى بيتي من جولتي في ذلك الأيك الجميل سأعرج قليلا على بعض القرى حتى يتسنى لي أن أشاهد بعيني الجيادة الكادحة التي يتشق الأرض بمحراثها أو أشاهد فقط جرارا من تلك الجرارات وأقف بعيني رأسي على أولئك الرجال الذين يفترشون الغبراء في هدوء وإيمان وقناعة هناك سأقوم بأداء صلاة الشكر أمام هذا الرواء الذي يتجلى في ألوان الشمس عند مغربها وعندما يخيم الظلام هناك سيكون في مقدوري أيضا أن أستمتع بالمتعة المزدوجة عندما يكون في استطاعتي أن أرى أيضا عن طريق النور الصناعي الذي شاءت عبقرية الإنسان أن تبتكره حتى يمد في أمد الضوء في الوقت الذي تحكم الطبيعة فيه على الناس الظلام وعند ليلة الأولى من هذا اليوم الأول من أيام ناضرة لن يجد النوم سبيلا إلى عيني لأن ذكريات الساعات الماضية ستزدحم على مخيلتي